بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد واصل الكلام عن سموم القلب وأغذيته الضرة وكنا تكلمنا عن حضول الكلام ونتكلم عن فضول الطعام وفضول النوم ثم بإذن الله تعالى نبدأ في صحة القلب أو أسباب صحة القلب وأغذيته النافعة أما عن فضول الطعام وهذا الأمر يعني فيه أهمية وهذه الأهمية آه كالآتي انت بتاكل مثلا في كل يوم وبعدين احنا هنتكلم عن مقياس او ميزان او خلق كل يوم هتلاحظ انت استفدت حاجة ولا لا هذا مدرسة تربوية يومية والكلام ده موجود في الكتاب وفي الدرس وفي البحر الرائق في الزهد والرقاء يعني هتحس فعلا انت بتطبق الكلام ولا ايه بتنساه فضول الطعام يعني حاجة لها علاقة بالأكل يعني هتخذ الكلام ده هتطبقه بعدما نخلص الترس إذا كنت مثلا هتتعشى أو كذا يعني هذا الكلام كلام تربوي عملي يقول الشيخ رحمه الله اعلم أنه من أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات وفي الحديث عن المقدم ابن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حديث الرواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح وصحاهه الشيخ الألباني رحمه الله فهذا الحديث يعني عمدة هو أساس في هذا الباب ومسألة الجوع كل مدح للجوع ليس للشعور بالجوع أو الجوع المطلق إنما هو المصحوب بنية والمضبوط بضوابة الشرع مضبوط بضوابة شرعية يعني ليس كل جوع ممدوح والمسألة مسألة نسبية يعني الشاب الذي يتقوى بالطعام على عبادة الله تبارك وتعالى هذا امر حسن وسواء كان رجل أو امرأة أما مسألة الجوع كتعبد بمطلق الجوع هذا قد يحدث أدرار فلابد أن نفهم هذا الكلام فهما صحيحا يعني الصيام جوع ولكنه عبادة والمطلوب هو القصد وعدم الإسراف السنة هذه النبي صلى الله عليه وسلم وليس المطلوب الحرمان كل أشربه ولا تسرفه وليس المطلوب الحرمان من الطيبات وإنما المطلوب الاعتدال والاقتصاد واتباع السنة فهذا ما يدور عليه الكلام من مدح أو ذم و إليك هذه المقدمة لا تبالغ في مدح الطعام ولا في ذمه لأن حب الطعام ده شهوة وإنك لا معزوم وفرحان يبا هو كده غالب عليه طبع النفس وإنما إن أعجبك أكلت وحمدت الله وإن عفته تركته وحمدت الله ففي الحديث الصحيح الذي ذكرناه ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطم بحسب ابن آدم لقيمات يقومن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وما تعتبرش الأمر مزاح وتقول لأصل التلت بتاع كبير ومش عارفه ده يعني مسائل انت تفطن اليها انت بتخدع وتراوض لا تملأ بطنك استحضر النية واعزم امرك واستعن بالله اسمع وافهم وعقل تأمل وتفكر وتدبر احذر ان تملأ بطنك تذكر وعزم امرك اعزم ترشد واحذر أن تملأ بطنك صغر اللقمة جود المضغ تمهل لا تمتلئ تحت أي ظرف ولا لأي علة ولا لأي عذر حتى لو كنت جوعانا حتى لو كانت فرصة حتى لو كان الطعام شهيا فكر في العاقبة لا تأكل هكذا بدون حساب لا تسرف احذر عاقبة الاسراف خليك فطن لا تتناسى لا تملأ بطنك استمتع بالحكمة واستقبح الجهل ولا تستمتع بكثرة الاكل تعود الصح يسهل عليك تمر واصبر تنجح ارجو ان تكون قد فهمت لا تملأ بطنك لا تشبع إلا نادرا هذا مقتضى الحكمة وبرهان العقل ودليل امتلاك زمام النفس هذا مظهر التربية ومبدأ التزكية وبرهان القوة وصدق العزم برهان القوة وصدق العزم المسألة ليست مزاحا أو هزارا المسألة ليست مجرد أكل وإنما هي هزيمة أو عزيمة غلبة طبع أو غلبة عقل اتباع السنة أو اتباع الهوى خليك عاقل وتفكر ما الذي يجعلك تأكل كثيرا؟ أليس حلاوة الطعام؟ تفكر في نفسك ما هي العلاقة بين حلاوة الطعام وكثرة الأكل؟ أليست هي طول مدة التذوق؟ يعني ليس المقصود التخمة يعني ليس في ملء المعدة لذة بل إنك تجد اللذة في طعم الطعام وأما ملء المعدة فإنه ضيق وهم وتخمة وكرب ومرض فماذا تفعل؟ فإن كان ولا بد من تطويل فترة اللذة بالطعام فعليك بإطالة مدة الأكل وتقليل الأكل وذلك بتصغير اللقمة وتجويد المضغ فتهنأ وتسلم هذا كلام مهم ولكن العمل أهم الله المستعان وعليه التكلين يقول ابراهيم بن أدهم من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة في واحد صايم في رمضان في الصحابة الكرام وكان قبل أن يباح الأكل طول الليل وجاء إلى مرأته فلم يجد طعامه هو صايم في رمضان فقالت أخرج أبحث لك رجعت لا تناي فلما ينام يبقى يحرم عليه الأكل يبدأ الصيانة ولما استيقظ قالت نمت وتأسفت المرأة فالقصة فيها إيه؟ لهو لما لم يجد طعام قال انت مش عارفة ان احنا صيمين وعارفة ان انا في الشغل وهاجي المغرب يعني اجي ملاقيش وتقولي لها دورلك على أكل ما دورتش ليه من الأول ويفتح محكمة ولما سكت ولما نام وقام ما فاعلهش حاجه برضو وكان هذا سبب التخفيف وسبب الرحمه من ربنا سبحانه وتعالى فانظر الى الخلق واحد ثاني جه في رمضان صايم يدور على الاكل واحد يعني برضو من الناس فلقى الاكل لسه مستواش هو صايم اخذ الوبور وحذفه في المره تخيل وتيجي في الجراين يعني إن الله وإن الله يرجعون وبعدين إيه هو جعان وغضبان عقله في بطنه وكلام فظيع وشديد وشنيع وكل حاجة ومش عارف يسيطر على العقل سكته زي الطفل لما بيجوع بيبكي فهو طفل عقله طفل فده إيه رأيك في التربية فلازم تعرف ان دي مسألة تربوية عالية من ضبط بطنه ضبط دينه ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان بمعنى إيه يعني الإنسان اللي متربي على الصبر على الطعام متربي عليه ده إنسان أخلاق عالي الشبعان عنده بطر وليس معصية الله بعيدة عن الجائع اللي هو اللي الجوع بخليه يغضب هذا ده, ده ليس مقياسه ومن أكبر فوائد الجوع كسر شهوات المعاصي كلها والاستلاء على النفس الأمر بالسوء ولذلك أهل الإيمان تجدهم مخبتين في رمضان بسبب الصيام مخبت. ولذلك الناس في الصيام لو في الصيف تجد كده إيه الصوت لا تسمع إلا همس بعد الفطار تجد هرج ومرج وتعلكل في قوة فالإنسان يربط هذا الأمر بالأخلاق والإيمان ويجد أن أهل الإيمان اللي هم الميزان تجد أن الجوع أو كسر النفس هذا ينشأ عنه أخلاق جميلة فإنما انشأ المعاصي كلها من الشهوات ومادة القوة والشهوات لا محالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه والشقاوة في أن تملكه نفسه وكما أنك لا تملك الدبة الجموح إلا بضعف الجوع فإذا شبعت قوية وشردت وجمحت فكذلك النفس فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذا يعني ضاقت حلتها بلقيمة طعام فاتتها وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنه هذا لأهل الإيمان يعني يعني واحد يجرب كده الإنسان المؤمن اللي ضابط نفسه وجوع هذا يعني يحتسبه يجد أنه يعين على الإخبات وترك الرعونة فبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به يبقى الإنسان حد الاعتدال ليس كل ما تشتهيه تشتريه وإنما لابد من الاعتدال وبهذا ندخل في فضول النوم وفضول النوم هذا للناس اللي هم يعني عندهم وقت فراغ بيقضوه في كثرة النوم هذا امر مضر في الدين والبدن فضول النوم وكثرته تميت القلب وتثقل البدن وتضيع الوقت وتورث كثرة الغفل والكسل وتضعف الهمة وتصيب الإنسان بالإحباط وعدم الانشراح بالكآبة إنه أشعر أنه ليس له فائدة إنه كما شاء ومن النوم المكروه جدا ومنه الضار غير النفع للبدن وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه ونوم أول النهار أول الليل أنفع من آخره ونوم وسط النهار أنفع من طرفين وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره لا سيما نوم العصر والنوم اول النهار الا لسهران تخيل في ناس عندهم عاده سيئه جدا في النوم يسهر يسهر كتير وبعدين يقوم يصلي الفجر بالعافيه وبعدين يصلي الفجر هناك يصحى من النوم يفضل صاحي قبل المغرب بين, بين العصر والمغرب ينام يبقى بعد الفجر وبينام بعد العصر وبينام قبل الفجر ف هذه الأوقات اللي بينام فيها كأنه بيخالف الأوقات اللي, اللي فيها السير ينام فيها وتلاقيه صاحي بعد ما شبع من نوم يستهلك وقته في اللغو والكلام الفائر فيقول من المكروه النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة حتى لو صاروا طول ليلتهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس وهو الأمر تعود انت لما تتعود تاكل في وقت معين أنت طالب بتاخد محاضرة الساعة واحدة بتخلص بتاكل تلاقي الساعة واحدة انت جوعان جدا لو العادة مختلفة بتلاقي الشعار بالجوع بيختلف في الصيام ما بتحسش بفترة الغداء اطلاقا لأنت تعودت على الصيام عند الفتار بتاكل الفطار ما تعرفش تصبر لأنك بتشعر بالجوع للعادة فإذا كانت النفس العادة بتتحكم فيها يبقى معناها رحمة من الله سبحانه وتعالى بمعنى ان الإنسان يتعود على الصح فده النفس قبل للتعود يخلها تخالف العادة فتخالف عادتك في النوم حتى تكون على العادة الصحيح فأول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسمة وحلول البركة ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميع على حكم تلك الحصة فمنبغي أن يكون نومها كنوم مضطر يعني ما تنامشي فترة دي إلا مضطر إنما ما تعودش نفسك والبرنامج بتاعك أنك تنام بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر وبالجملة أعدلوا النوم وأنفعوا نوم نصف الليل الأول وسدسوه الأخير يعني انت تنام بعد العشاء تصحى من النوم تقوم الليل ما تواصلش لغايه الفجر علشان انت لو نمت شويه قبل الفجر هتقوم للفجر نشيط وهتبدا السير في اول النهار وهذا اعدل النوم عند الاطباء وما زاد عليه يعني يقول مقداره 8 ساعات وما زاد عليه او نقص منه اثر عندهم في الطبيعه انحرافا جسيما ومن النوم الذي لا ينفع ايضا النوم أول الليل عقب غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه فهو مكرون شرعا وطبعا وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب والعمر أنفس, يعني أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص العمر ثم فضلة التهجد لا تخفى وفي النوم ثواتها ومهما غلب النوم فإن تهجد, فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى يعني لابد انك تنام تأخذ قصتك من الراحة ولكن المطلوب المطلوب الاعتدال في هذا الأمر وترتيب أو تنظيم النوم في الأوقات التي يستحسن فيها النوم والحذر من التعود في الأوقات التي يكره فيها النوم فإن اضطر العبد للنوم في هذه الأوقات على وجه الاضطرار أو الحاجة والندرة يعني لا تكون له عادة فلا حرج نبدأ في ذكر أسباب حياة القلب في النام التعلمون ده في الواقع ممكن ما يبقاش صعبة طبية يعني انهم بعد العشرة ده مظلوش في حد دقاءات مستحيل في الواقع يا رفين في الواقع يا رفين في الواقع مقدار التمن ساعات دي يبقى نفسه ينم بعد العشرة كل ساكت موافع كل ساكت موافع كل ساكت موافع في الواقع المطادة كل ما أقرأه في الكتب أقول له هو يعني أنا سألت في المطادة كبير مش وقعها لصابة تبديل خالص خلاص كده يبقى دين واحد مخالفة ماشي كده مش مخالفة شرعية يعني هيترتب عليها مخالفة اثنين وثلاثة تبقى مصيبة يعني ترتب عليها تنم بعد الفجر تنم بعد العصر تضيع قيام الليل تضيع مش عارف ايه تضيع وقتك انت بتصحب بعد العيشة بتعمل ايه لو ترتب عليه الحاجات دي يبقى ده خطا لو هي مستغلة في الصالح يعني انت مثلا ايه هتخلي البرنامج بتاعك هيبدا من بعد العشاء هتصلي هتقرا هتحفظ هتراجع تدرس كذا واخد بالك وبعدين هتنام وتصحى قبل الفجر بقليل يعني بحيث ان انت تدرك الفجر وسنه الفجر وكده وتستمر في السير انما لو لو الكلام ده معناه ان البرنامج كله ينقلب وتاخد الصوره السيئه يبقى انت لازم, لازم تتعود على الصح والتعود سهل جدا يعني سهل جدا التعود بيحصل لانه ممكن ده في حاجه بس هو حينام بعد الفجر يعني من بعد الفجر بعد الفجر يعني قبل قبل صلاه ركعتي الشروق الفجر وينام ممكن يقعد يعني يصلي الفجر وينام قبل يبقى ده نمره 2 ده امر اسوء يبقى احنا كده ايه تقول لي بقى طب أعمل إيه الحل إيه؟ إن قلنا دي عادة وإنت مرستها كتير فبتقول الدعاء ده مستحيل الواحد غيرها هذا أمر ليس مستحيلا مطلقا وهو كما تعودت عليه ان أعرف يعني كثير من الناس يعني بيصلي العشرة الساعة تسعة يجد نفسه حيز ينام ليه لأنه تعود على كده يتعود على كده أو واحد تاني زي ما انت بتعمل كده يصحى لغاية الساعة واحدة والساعة اثنين ماشي كده بينام انت بتنام في فترة النهار بتبقى يستنام ست ساعات ولا تمانية ولا ممكن ساعة واحدة تكفيك في فترة النهار ممكن ساعة تكفيك يعني فهو بس اريح ساعة صحي كده فهو بيعدل الامر كده يعني هو بيصحى لساعة اثنين ليه هو برنامجه مثلا بيذاكر او احد من اهل العلم ويوم نايم ساعه او ساعتين اقصى حاجه من الليل ساعتين ويصحى يواصل عمله يواصل ايه عمله هو نشيط هو الساعتين دول تزود وبينام في النهار كمان فهو ممكن ينام على ثلاث مرات او على مرتين وبينام 6 ساعات ال 6 ساعات دول يا اما 3 بالليل و بالنهار او 2 و2 و2 او 3 ده اللي هو الجدول بتاعه اللي ماشي عليه ولا ينام بعد العصر ولا بعد الفجر ولا بعد المغرب معلش يعني احنا دلوقتي نتكلم في الاكل والنوم الاكل والنوم معناهم ايه ان ما عدلتش نومك وعدلت اكلك يبقى انا هبطل الدرس ما هو كده عشان نعرف نخطي إحنا مش من, التعال... مش من نقرأ علشان نذكر ون... وناخد أسئلة وننجح ونطلع طلبة إحنا بنتطلع إننا عايزين نحمل الدين إحنا عايزين نحمل الدين فدلوقتي إيه المسألة ما تقوليش بقى أنا بصهر إيه اللي بترتب على صهرك لو ترتب على صهرك إنك هتقوم للفجر نشيط وإنك صهران وبتصلي وبتزاكر وبتقضي وبت... وقتك في... في الخير يبقى نعددي وبعد الفجر تكون مستقيم يبقى ماشي إنما لو ترتب على ذلك إن البرنامج هي أي هيتهي هيتهينتكس أو البرنامج هيتلخبط ويبقى أنت ماشي برنامجك غلط هو إيه في النهاية مش انت مثلا لو أنت بتنامسك 8 ساعات مش هو اليوم 24 ساعة أنت نمت 8 ساعات وصحت 16 إيه اللي يضرك بقى أنك ترتبه لو هو باختيارك يبقى أنت مسمعتنيش وأنا بقرأ كلاوة بن القيم بقول لك هذا وقت مبارك ومن المكروه النوم بين صلاة الصبح وطلع الشمس بأنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزيات عظيمة حتى لو صاروا طول الليل لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس فإنه اول النهار ومفتاحه وكذا وكذا, وكذا. مش زي السحر ده الوقت بركة قال للمضطر مضطر سهران كان في ظروف كثيرا لا, لا متعود على كده هذه عادات سيئة العادات أخطر شيء للسائر إلى الله سبحانه وتعالى العادات ما هو فيه قواطع في الطريق منها العادات العادة الواحد متعود على كده أيوة أيوة. تنام بعد الضحى من بعد الضحى لغاية العصر ده وقت بقى. تنام بعد الظهر تنام قبل الظهر اه عشان النوم ده الضحى ممكن يلحقش اصلا م? يعني هو المحك احتياج اي ظرف من الظروف الجلسه بتاعت الضحى دي مطرح احنا في الايه في مسائل تربويه ومسائل همم صح كده واحنا بن بنقول شباب الدعوه يعني عايز يكون الأرض لله والأقرب والأصح صح؟ فأنت تعلم أن الصورة الأصح واستعين بالله وزبط جدولك عليها ان انت تجتهد الفترة اللي من الفجر للشروق ما تكونش فيها نايم ومن العصر للمغرب ما تكونش فيها نايم إلا للضرورة إلا للحاجة إلا للطرار يعني وترتب جدولك على كده إن يعني انت خد كلامي بقى على اساس ايه مم. ان يعني الكلام مم. اظن انه متجمد لا لا القلب واغذيته واغذيته النافعه فمن أسباب حياة القلب اعلم أن الطاعات لازمة لحياة القلب لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد والمعاصي بمثابة الأطعام المسمومة التي تفسد القلب ولا بد يبقى الطاعات لازمة لحياة القلب كما يلزم الطعام والشراب للجسد والمعاصي بالنسبة للقلب كالسموم بالنسبة للبدن في الأطعامة الطاعات كلها في آخر بقى ثلاث سطور أو أربعة إذن الطاعات كلها لازمة لحياة القلب ونخص بتفصيل الذكر هنا إن شاء الله تعالى خمسة لضرورتها للقلب وشدة الحاجة إليها وهي الذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن واحد اثنين الاستغفار ثلاثة الدعاء أربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة قيام الليل هذه طاعات مهمة لحياة القلب وهذه أغذية نافعة لحياة القلب كما أنه سأذكر من سموم القلب معاصم فهذه أهم الأشياء لمن أراد أن يحيى قلبه نبدأ بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن تلاوة القرآن أعلى الذكر أفضل الذكر تلاوة القرآن ولكن مسألة أفضل الذكر هذه مسألة إذا قرنت بغيرها من الذكر يبقى دي أفضل الذكر ولكن لا تعني الاقتصار عليه على تلاوة القرآن لأن انت في حياة البدن وغذاء البدن بتنوع الطعام ده أنفع للإيه للبدن زي الصلاة تقرأ القرآن وتركع لا تقرأ في الركوع وتسجد لا تقرأ في السجود فيبقى الأفضلية إذا قرن القرآن بغيره من الذكر في القرآن أفضل الذكر ولكن لا يعني الاقتصار على التلاوة وترك غير ذلك من, الإيه من الأذكار فذكر الله تعالى الذكر هذا معنى عام يندرج فيه ويدخل فيه تلوة القرآن الذكر والمنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون ومنشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل قوت قلوب العارفين التي متى فارقتها صارت الأجساد لها قبوراً وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا وسلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق احنا عندنا الكبوس لما واحد يحكي كبوس وقول الشيطان وخنأني قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فانصرف قلت لا إله إلا الله انصرف قلت قال ايه ذكر يبقى غلب الشيطان في النوم اللي هو حالة يعني اضعف حاجه انه انت نايم يا اخ الموت يبقى الشيطان اللي هو الكابوس اللي هو الشديد اتغلب بايه بالذكر علشان تعرف ان الذكر سلاح قوي جدا وبيغلب الشيطان في النوم بالذكر ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالذكر وساعات الشيطان عايز يمنعه من الايه من الذكر فاول ما يتلفظ بالذكر ينصرف الشيطان و الذكر بيدل على المحبه امم ان الانسان اللي غير اللي انت نسييه واللي انت كتير غير اللي انت بتنساه شوف انت تذكر أحب الناس اليك كتير يعني الام مثلا الأم ممكن تذكرها كتير وتفتكرها كتير و يعني كثير من ال... من هذه الأمور بتبين العلاقة بين المحبة والذكر فكلما قويت المحبة زاد الذكر وبه يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليهم ألجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليهم أفزعهم الكلام ده كل عبارة يعني الشيخ صاحب الكتاب صاحب كتاب مدرج السلكين كل عبارة عبارة عن ترجمة عن حال مثلا يستدفعون به الآفات ويستكشفون به الكربات دعاء كشف القرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب سمواته والأرض ورب العرش العظيم هذا الدعاء رأاه أحد الصالحين في نومه وقال يعني قل فلان يقول هذا الدعاء حتى يكشف الله كربه وكان مسجون في سجن ظالم فذكر الله بهذا الدعاء فكشف كربه الرقية ذكر مرض تضع يدك تذكر الله عز وجل يشفى المريض بإذن الله الصلاة كلها ذكر يعني الصلاة ذكر الله إنما التنويع القيام والركوع والسجود إنما يملؤها الذكر فذكر الله تبارك وتعالى هذا أعظم أمر وأسهل أمر ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها تقلبون يعني كان ابن تيمية تتعرض له أحوال يعني من هجوم الشياطين فكان يقرأ آية السكينة آية السكينة ذكر ال آيات السكينة آية سورة البقرة وقال لهم نبيهم ان آية ملكية آية أكو التابوت آيتين في سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود اللي لم تراوها وعذب الذين كفروا التالت في سورة التوبة إلا تنصره فقد نصره الله وفيها فأنزل الله سكينته عليه وأياده بجنود اللي لم تراوها الثلاث آيات الأخرى في صورة الفتح أولها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والتانية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تحت الشجرة فعلى من في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم في آخر الصورة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ألزامهم كلمة الطقل ستة آيات يعني يقرأ هذه الستة آيات تنزل عليه السكينة وينصره الله تبرك وتعالى ويشعر بالطمانينه وقال ابن القيم هذه مجربة وكذا وكذا يعني فيام مجرب ومش نص لا, لا لا هي مجربة. مجربة. لا. هذا استشهاد بان بالذكر فيقرأ القران زي ما انت مثلا تقول اللهم اغفر لي انك انت الغفور الرحيم يعني بتتوسل الى الله بصفته او باسمه الغفور الرحيم أن يغفر لك فكذلك هو يقرأ التي ذكرت فيها السكينة ومن الله على عباده فيها بالسكينة يتوسل إلى الله بأن ينزل عليه السكينة بذكر آيات السكينة كما يسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه بما يناسب حاله و فيقول يقول ابن القيم فهي رؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون يدع القلب الحزين ضحكا مسرورا ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا وفي كل جارحة من جوارح عبودية مؤقتة والذكر عبودية القلب واللسان وغير مؤقتة بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال قياما وقعودا وعلى جنوبهم فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور وهو عمرتها والذكر لا يشغل العبد عن شيء يعني الذكر هذا عبادة المسلم على جميع أحواله وظروفه الطبيب والمهندس والمآول واللي بيعمل بيعمل بالأجر اليومي واللي يومه كله مشغول واللي يومه كله فاضي أخذ ملك ناخد كده مثال بسيط واحد من اهل الدنيا شغال بيبيع وبشتري او ركب تاكس ومشغل اغاني بيسمع اغاني واحد تاني بشغل التليفزيون وبتفرج على كذا وهو ايه يعني معه معه جزء من باله وهو عمال يبيع ولا ولا يرى اي تعرض ابدا بين انه هو شغال في ذكر الدنيا وذكر ما يهواه القلب وبين أنه يبشر عمله فلما نيجي نأمره بالذكر الله فإياه أنه يسعر أنه في تعرض بين الذكر وبين العمل اللي هو فيه. الطبيب بيعمل العملية وهذا أمر يعني تراه بعينك ويتشافه أكثر من مرة يعني. الطبيب بيعمل العملية وبيشؤ وبيخيط وبيقطع وبيستقصل وبيتكلم بيتكلم مش في العملية ده بيتكلم حاجه من اتنين يا بيغني ده كلام حاصل يعني يا بيحكي قصه مع اللي حواليه وعمال شغال ده يعني امر كثير جدا ناس بتشتغل وبتغني الامر الثاني في في ذكر الله دورك. يبقى كده معناها ايه ان الانسان يشغل نفسه بذكر الله تبارك وتعالى في كل حاله يشغل خليه يشغل باله في حاجة واحدة بس يشتغل في الزكر ويشتغل في حاجة التانية دي مش بباله خلي باله بس في الزكر هو لازم يركز في دينه من كده لا نعم ده اه لاه م... بقلبه بقلبه, بقلبه لا بلسانه ولما يذكر بلسانه بس يبقى هو ايه يعني من حقارة الدنيا واخد بالك انه ممكن متاخدش قلبك اللي ياخد قلبك ده الامر المهم واخد بالك لا من حقاره الدنيا ما تاخدش قلبك انما ربنا يعطيك القوة ان زي ما انا بحكي لك مثلا الدكتور ده بيغني ماشي وبيشتغل وهو بيشتغل عمليه دقيقه جدا وانا شايفه بعيني وبيغني لانه مش مركز في الاغنيه مركز في بس, بس كده لا من قال انه مش مركز في الاغنيه ما. لا ده اعترض فاسد بمعنى يعني, يعني توهم بس واخد بالك ده هو مركز في الاغنية وعرفها وبيعمل حركات معها كمان واخد بالك وبيددش وإيه الموضوع ده, ده يعني عايز اقولك ده إيه ده مش معناه انه هو ببلين سهل عليه عمله وسهل عليه الغناء إنما لو صعب عليه عمله ومركز فعمله صعب عليه فمش يعرف يجمع بين إيه بين الاثنين فده من سهولة الاثنين عليه فبيعمل كذا الأمر الآخر في ذكر الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكما أن الجنة قيعان وهو غرسها فكذلك القلوب بور وهو عمارتها وأساسها هو جلاء القلوب وهو صقالتها ودواؤها إذا غشيها عتلالها وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد محبة إلى لقاء الله تعالى واشتياق وإذا واطأ في ذكره قلبه لسانه نسي في جنب ذكره كل شيء وحفظ الله عليه كل شيء وكان له عبضا من كل شيء به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسنة وتنقشع الظلمة عن الأبصار زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشله. هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته قال الحسن البصري فقدوا الحلوة في ثلاثة أشياء في الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فعلموا أن الباب مغلق طيب الباب مغلق من قبل مين وبعدين لما عنطر ابن شداد بيقول البنت اسمها كانت عبلة بيقول لها أنه هو إيه كان بيذكرها والسيوف شغالة والرماح آه. وبعدين إيه كمان لما السيف يبرق كده يفكروا باسنانها او بابتسامتها يبقى ده جمع بين امرين في متل عجب مش كده وده بيدل على ايه بقى على هي لا تفارقه في اي شده ولا في اي حال هو كان شجاع ماشي فصدق المحبه افرز هذه الايه هذه الحاله <تصفيق> طيب اللي مش هيلاء الحلاوة في الصلاة والذكر وقراءة القرآن فالباب مغلق من قبل مين من قبل العبد لأن عايزك تفهم حاجة كويسة خالص ربنا ما بقفلش الباب العبد اللي بقفله إنما انت فقير وربنا كريم سبحانه وتعالى فانت صادق الباب مفتوح إنما الباب محجوب هو, هو من اللي حاجبك من اللي حاجب العبد ما هو اللي حجب نفسه؟ حجبه بإيه؟ بحب الدنيا وننشغل بالناس هو ده الحجاب اللي حجبه فإذا أخرجت الدنيا والخلق من قلبك صحت لك التمأنينة عند ذكر الله تعالى يعني إذا صدقت وجدت الله في قلبك سبحانه وتعالى فوائد الذكر في كتاب الوبل الصيب ذكر ابن القيم أكثر من سبعين فائدة منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ويرض الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم والحزن ويجلب الفرح والسرور والبسط ومنها أنه يقوّل القلب والبدن طيب أنا عايز أقول لك يعني إيه معنى الذكر؟ لان احنا بنجرب مثلا ايه يعني يجلب يزيل الهم وهو يقرأ قرآن وهو مهموم من درجة ان مش عارف هو بيقرأ ايه ايه معنى الذكر واحد داخل المسجد اخ ما قالش الذكر هو داخل المسجد طب هو داخل دماغه شغال ولا مش شغال شغال مش كده ده اسمه الذكر ده اسمه ايه بقى اللي واخد باله ده ده اسمه يبقى الذكر هو ده الذكر ماشي لما تقول له يبقى افتقرني يعني افتكر يعني مثلا دلوقتي انتو في الصحور وهو هيوزع حاجة قوله بقى افتقرني يعني اذكرني يعني اذكره يعني افتكره وده الذكر هو فالذكر هذا له معنى هذا المعنى إن إحنا في قلبنا ذكر عايزين نشيله ونحط ذكر إحنا في قلبنا ذكر الدنيا دائم ثابت مستقر ماشي دا موجود ثابت ما, ما تتكلفوش إنت تقوم من نوم تلاقي في حاجة جات على بالك إيه اللي جي على بالك همك اللي أنت واخد بالك منه فانت مشغول جامد بأمر الأمر ده اللي انت بتفكر فيه انت قاعد ما بتذكرش ربنا ومتقرقش قرآن بتعمل انت صاح هل مخك واقف بتذكر ايه ليه لان ده همك ده همك ليه ما ذكرتش ربنا لان انت ناسي انت ناسي يبقى احنا عايزين نعكس يا اخو يبقى احنا فاكرين ربنا والدنيا دي هي اللي منسي يوم الحياة تستقيم جدا جدا جدا لان ربنا هيصرفك وهيحفظك وهيصر لك وحاجات كترة جدا لان لو شغلك الذكر ده عن امر من امور الدنيا يعني مش هتتشغل عنها لان ربنا هيقيم هي هي لك هذا الامر بحفظه سبحانه وتعالى ده نوع من إيه؟ معنى من معاني الذكر امر اخر واحد راكب اوتوبيس وراح يعمل عمره وطالع من السعودية في السعودية يعني من الدمام بين او كذا الطريق يعني ظلمة والسواء لأ الناس نيمين نزل السواء من بابه الناس نيمين نزل السواء يقضي حاجة الأخ صحي ملقاش السواء يبقى نازل يقضي حاجة الأخ يطلع نزل من باب إيه؟ السواء لأن الباب الثاني مقفول السواء جيه ناس نايماء وفيش هتغير أفل وركب ومشي الأخ جي ملقاش اللي وتميز فذكر ان معاه رقم تليفون بتاع النجدة بتاع الطرق ذكر يعني في كرب فلما افتكر التليفون أما طلعه وأما اتصل وجات له واخدته وده ما معهش تليفون خلي ثقته في التليفون وذكره للتليفون ده اسمه ذكر ما قالش بلسانه أنا معايا التليفون ولا توجه بقلبه ويعني نطق بلسانه كلام لا هو شعر بقلبه ذكر التليفون طلع التليفون عنده أمل ورجاء ما هلعش ولا فزع تصل أنا فلانت في حتة فلانية اوصف كذا طيب إن شاء الله نجل وجوله وخدوه تصلوا بلدوبس وقفوه ركبوه اللي يقع في ضرورة يذكر الله ويطمئن ولا ممكن الأول الأول أول ما يخطر على باله ما يذكرش الله يذكر انسان. راح لقى الأمر المتعسر افتكر قريبه افتكر صحبه يبقى افت... اسمه ذكر اخذ بالك تعلق رجاء ما لقاش حاجة خالص يبتدي يظهر ايمانه بها اما يذكر الله ويبقى مثل الريشة يعني ايه يعني يا رب يا رب وهو يعني الرجاء ضعيف جدا ده هو روح الذكر وليس فقط اللي هو ترديد الاذكر ترديد الاذكر هذا لينبت لي في القلب الذكر خلاص كده اللي بيحب بيحب الأغنية على درجة الحب لأنه بتترجم اللي في قلبه صح؟ واللي بيقلف شعر بيقلفه على درجة اللي في قلبه من الهيام والغرام فهو كده انت ليه بتمل من الذكر لأن انت بتذكر بلسانك لبتسرح وانت بتذكر ربنا لأن انت بتسرح بتذكر مين تاني بتذكر مين تاني مع ربنا انت بتقول صاحب بلين؟ هو عمل يقول لا إله إلا الله متمره مش عارف يعدهم مش عارف يوصل ليكملهم ليه؟ بيسرح بي يعني ايه بيسرح؟ يعني بيذكر شيئا آخر بيذكره بايه؟ مش بيلسانه بلاي وقف وابتدى ايه؟ قلبه يذكر يذكر الشيء الآخر الشيء الآخر افتكر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله عايز يجمع قلبه على لسانه ليه؟ لأنه بيعشق الدنيا بيعيش الدنيا صبغته الدنيا يبقى الصورة اللي احنا فيها مجاهدة فاحنا عايزين لو بقت صبغتنا الاخرة وصبغتنا الذكر هنوصل هنخرج من الورطة دي ازاي تكثر من الذكر تكثر من الايه من الذكر القرآن بحيث ان هو الحل ان هو يكثر من القراءة ولا يحاول يتظهر أكثر يعني يكثر بقية ما يحضر يطلع من المودة اللي هو فيه اللي هو الهمة والغامة ده ولا يحاول مثلا يفهم بمعنى الآيات او مثلا يتفسير يقرأه حيث ان يستحضر هو القراءة بس كده وانت يعني حضر البال يعني شايف اللي انت في القراءة بس انك تفهم من القراءة ده رحمة وممكن تطلعك من الحالة اللي انت فيها لما مجرد بس انك عارف انت بتقول ايه بس لان ده الطمانينه والساكينه دي وهم وهميه فانت بتقرا بس تبقى انت حاضر في الايه حاضر بس يعني بتهيئ نفسك لنزول السكينه بتفتح الباب اللي انت تاخد سبب. سبب اه تنزل عليك السكينه يعني ده امور يعني هي كده تستسلم وكذلك الذكر لما تقعد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله وانت بتذكر بتتقرب الله سبحانه وتعالى. بتقف على الباب حتى ايه تنزل السكينه يورث المراقبه حتى يدخل العبد في باب الاحسان فيعبد الله كانه يراه يورث الانابه والقرب فعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه فالغفلة والذكر المقصود بقى في الكلام اللي فات نقصد يعني أن يستيقظ القلب ويذكر الله والغفلة أن ينام القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر اللسان وإن لم يوافق القلب احسن حالا من نوم القلب واللسان إن ذكر اللسان بدون موافقة القلب نيته وعايزه يذكر ربنا إنما نوم القلب ده حاله حاله ده الأمر ده ما بيكتسبش وكده لغاية ما ينضف ومنها أنه يورث ذكر الله للعبد فاذكروني أذكركم وذكر الله للعبد له معاني كثيرة جدا منها تعرف إلى الله في الرغاية يعرف كيف الشيء احفظ الله تجده أمامك يعني ربنا يذكرك ربنا يذكرك يعني تقع في شيء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى لأنه كده ده نوع من أنواع ذكر الله للعبد وفي الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملئ خير منهم ومن فوائد الذكر أنه يورث حياة القلب قال شيخ الإسلام المتعمية رحمه الله الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك, حال السمك إذا فرق الماء انت عارف العبارة دي معناها ايه؟ معناها لو دخل الذكر القلب يحيا لو حيا القلب بالذكر ما يستغناش عنه ابدا لو توقف ويموت ما تصبرش على الغفلة ما تصبرش على ترك الذكر ما تصبرش على, الو... على الغفلة ما تصبرش لان انت تقدر تحط ايدك كده وتكتم نفسك قد إيه تصبر ثواني مش ما تستغناش على الأكسوجين حياة بدنك حياة القلب بالذكر إزاي انت مهو عمال يدق أهو أنه بقاله مش عارف كم سنة دي حياة اللي هي الطبيعية إنما الحياة اللي احنا بنتكلم فيها دي دي حياة أخرى دي حياة الجنة دي حياة النعيم حياة النعيم دي الذكر لو حيا القلب بالذكر لا يغفل عن الذكر لو قمت من النوم هتلاقيك بتذكر ربنا ولو, ولو انت بتنمى هتلاقي كأن قلبك بيقرأ قرآن أو بيذكر الله انت حاسس ان قلبك صاحي حاسس ان قلبك شغال قلبك فيه كلام عارف دوي النحل تحس ان قلبك ده زي دوي النحل حاسس بقلبك ان قلبك ده حي انما إن السورة التانية يعني نستغفر الله ونتوب اليه ونسال الله تبارك وتعالى يعني ان ايه ان يلطف بنا وان ينفعنا بهذا الكلام وان يرزقنا تحقيق معناه وان يجعلنا من اهله اللهم امين وميبقاش الكلام مجرد اسف ووصف وخلاص تلاقي في واحد مش حاسس بقلبه ما يحسش بقلبه اللي في حاله واحده بس لما يدق ينطرب كذا. إنما شفت واحد حسس بقلبه ماشي عادي زي هو مش حسس بمعدته إلا ما يجوع أو تكمله يعسي بيها بس إنما هو ماشي مش حسس بحاجة ده قلبه نايم لو صحي القلب ده ودخل فيه الذكر وذكر ربنا ما يعرفش يصبر على ترك الذكر كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فرق الماء ما يصبرش وكالأكسوجين للإنسان ومنها أنه يورث جلاء القلب من صداه وكل شيء له صداه يبقى نعمل إيه؟ نعمل إيه الحل؟ نكثر الذكر ندمن الذكر يعني تعمل لك ورد ذكر تذكر الله عز وجل تذكر الله الذكر مطلق لغاية ما قلبك ده يصحى كأنك بتخبط عليه وهيصحى وهيحيا وهيسهل إن شاء الله ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنهم من أعظم الحسنات قال صلى الله عليه وسلم وقال في يوم وليلة سبحان الله وحمده ما أتمره حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وقال تعالى وسبب لنزول السكينة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه وبعنهم إلا نزلت عليهم السكينة وغجهتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يعني ربنا عملهم حفلة ومنها أنه سبب الاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل واشتغال القلب واشتغال الذهن والزهن شغال والقلب شغال واللسان شغال في الباطل إما تلزم اللسان بالذكر يبقى أنت وقفت عن غير الذكر إما تدخل الذكر القلب يبقى وقفت القلب عن غير الذكر إما تشغل الذهن بالذكر يبقى أنت وقفت عن غير الذكر يبقى أنت عايش فيه نور لو عشت الحالة دي مش هتردى ترجع عنها أبدا حس ان انت هتدخل الظلمة ما فيش حد يحب الظلمة ومنها انه غراس الجنة كما في حديث جابر قال عن نبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمدي غرست له نخلة في الجنة ومنها ان العطاء والفضل الذي ترتب عليه لم يرتب على غيره من الاعمال لانه هو علامة المحبة يعني ما هو لو ذكرت الله يبقى كذا انت وصلت من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه روى البخاري في بدء الخلق ومسلم في الذكر يعني متفق عليه تقول لا إله إلا الله مئة مرة هتاخد أجري عظيم جدا أنا عايزك ما تسرحش قلها وما تسرحش بس قلها والتفاكر معناها ومن فوائد الذكر هذا العطاء والفضل الواسع المترطب عليه كما ذكر من قال لا إله إلا الله وحضر الشريك الله لن يكون الحمد لله في يوم المئة مرة كانت له عدل او عدلة عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيط عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ومنها أن دوام ذكر الرب تعالى يجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشي ومعادي هل يبالك كده واحد دخل المسجد غلط ليه هو العصر يؤذن على الساعة كذا والساعة بتاعته أراها غلط فلا أفضل على العصر ساعة يجري على طول يمراجع صح ليه ده سؤال سؤال تاني طيب واحد قعد لوحده يحس بالملل ليه؟ طيب خليه قدامه التلفزيون وفيه قنوات وشغال شاغل نفسه صح؟ طيب ايه اللي ما يخليهش يحس بالملل مع التلفزيون لانه شاغل نفسه بصحيح يعني عايش مع الشيء اللي هو بيسمعه او بيشوفه قعد مع اخوانه بيسمع الكلام صح وبيعيش مع الكلام صح وعمال يتقلب يحكم ويوزن ويقيس ويحب ويكره عايش بمشاعره الطبيعية في الموقف طب ليه لو أقعد لوحده ويذكر الله يحس بالملل لأنه مش عايش مع الزكر صح مش عايش مع الزكر لو عايش مع الزكر هيحس بالانس هتقول لي طيب انا هروح النهارده ان شاء الله وهقفل عليا القضاء لا اله الا الله 100 مره هقول لك طيب على بال الذكر ده الران ينضف والقلب يسلم لان المريض ما بتحكمش عليه بسرعه ويقوى هتجد هذه الحلاوه فعلا فهذا أمر يحتاج إلى صبر إيه هو الدواء الذكر الدواء إيه الذكر والشفاء الذكر إيه المطلوب تعيش مع الذكر تقرأش وردك علشان وردك وتقرأ وردك عشان تخلصه وتقول لا إله إلا الله تعدهم عشان تجيب مرة وتقول مئة مرة عشر رقاب مئة حسنة مئة سيئة كل ده متوقف على القبول كل ده متوقف على القبول ودي مدرسة يعني ربنا اللطيف بعبادك بيدربك بيمرنك والله يوم هتقول كل الثواب ده هتجد عجل البشرة ان انت لو قبل منك الذكر هتحمل هم الأجر جوابني قبل منك الطاعة هتحمل هم الأجر وربك كريم اللي معطي الأجر ده أكرم الأكرم واحد يشتغل عند الملك ملك السعودية راح يشتغل له مبلط بالله عليك يسأل قولنا هاخد كم جنيه في المتر ينفع يسأل لما يكون ولا هو ما دام شغال عند الملك يبقى كده أجره يبقى إيه أكبر ده كمان ممكن يبقى فيه جهزة وممكن يبقى فيه مش عارف إيه وممكن حاجات كتيرة جدا ممكن بس يشتغل عند الملك مبلط ده, لو... ده يبقى شرف كبير قوي ومس مش هيخد الاجر ده ممكن ياخد الاجر وممكن يشتغل مش عارف ايه وممكن يجيب اخواته وممكن لانه بشتغل عند مين عند الملك بس اهم حاجة شغله يعجب الملك صح فانت بس اهم حاجة شغلك يقبل انت شغلك يقبل مش هتدور بقى <تغفر> الله الذي لا اله <ليه> نصحين في الكلام وبعدين ربنا اغفر لنا رب وارحمنا نسي العبد نفسه اراد عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت كما له زرع او بستان او ماشيه او غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله ونسيه اذكر الله يذكرك يبقى لما ربنا يذكرك يرعى مصالحك وانت ما تستغناش عن ربنا اذكر الله يذكرك يبقى مصالحك كلها تبقى ممتازة جدا انت جعلت ربنا وكيلك اذكر الله يذكرك اتشغل انت بمصالحك يبقى انت ذكرت مصالحك وانسيت ربنا خلاص على قدك بقى. على قد ما تيقدر يعمل انت اللي شغال بقى. أطعت المدد الذكر الله شفاء وذكر الناس داء كثرة الذكر تثمر الاشتياق إلى الذكر وتشعر العبد بالوحشة من الغفلة ولا يصبر عليه الذكر يوجب صلاة الله تعالى وملائكته وملائكته صلاة الله تعالى وملائكته على الذاك ومن صلى الله تعالى عليه هو ملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفز كل الفوز قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هل هناك عباده نص عليها القرآن أو السنة أن تفعلها كثيرا إلى الذكر يا أيها الذين من اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وسبحوه بكرة وأصيلة ما هذا إجمال وتفصيل اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل من أهمية الذكر وفضل الذكر ومنزلة الذكر عند الله تبارك وتعالى ومنها أن الله تعالى يباهي بالذاكرين ملائكته كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا آه الله ما إلا ذاك والله ما أجلسنا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة يبقى احنا هنا في فايدة جديدة إيه الفايدة الجديدة هم لا أعدين بيقرأوا القرآن ولا بيسبح هم أعدين بقولوا الحمد لله رب العالمين إحنا كنا في جاهلية وشر وربنا من علينا بالإسلام ربنا بعث فينا الرسول عليه السلام ويتبادلوا الحديث بس بنعم الله قالوا الحمد, الحمد لله جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك وهذا الحوار اللي بينهم وهذا ذكر نبقى أنت لو قلت عبرة قلت والله ربنا نجاني لأنني كنت النهاردة راكب ده كان ده الحمد لله رب العالمين ده حصل العربية وبعدين فيه أشياء كده يعني عجيبة بتحصل كده للناس بيبقى فيها عبرة فهو بيذكرها بيذكر نعمة الله وبيذكر فضل الله سبحانه وتعالى ماشي يبقى ده ذكر الله يبقى احنا لو جلسنا جلسة الجلسة ديا كل اللي فيها ان احنا بنذكر الله تبارك وتعالى بفضله بنعمته بكرمه بهداه برحمته بمنته وكل واحد فينا بيقول حاجة وبنفكر بعض اسمها جلسة ذكر والرسول صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الجلسة لان جبريل اتاه وقال مجموعة جلسة في المسجد الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائك فجلس يخبرهم يبشرهم لانهم صادقين في ذكرهم لله تبارك وتعالى أذكر الله فاكرين ربنا شاكرين ربنا يعني الواحد لو جاي يلبس قميص وبعدين يقول يا سلام ده الحمد لله رب العالمين كان واحد مثلا القميص بيلبسه بعشرين جنيه دلوقتي ربنا وسع عليه ويلبسه بمية يبقى ذكر ربنا ولا نا ذكر ربنا بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى ومنها أن جميع الأعمال شرعت شرعت إقامة لذكر الله وأقم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والصحى أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان أحدهم أعظم من الآخر فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما فيها من ذكر الله تعالى أعوى ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر الله ولذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر ومنها أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم وقامها هو أنت تعرف الصلاة لها أحكام ليه؟ علشان توقفك في الذكر حالة من الحالات يعني تقف بهيئة مخصوصة في وضع مخصوص علشان تنقطع للذكر هذا هو التبتل تنقطع للذكر وعن عبد الله ابن مسعود وطبعا حديث في فضل الذكر ومنها ان الذكر يعطي الذكر قوة في قلبه وفي بدنه لو ذكرت ربنا كتير خذ بالك يحصل لك موقف فجأة تلاقي قلبك ما يدقش يعني خليك مثلا ايه ماشي في حتة طالما كده قط امت الجريا بسرعة من جنبيك وانت على غفلة ممكن يحصل لك انقرب صح؟ ده من ضعف قلبك لان ما ذكر وده لا ارادي ده وضع طبيعي خليك انت كثير الذكر اي حاجة تحصل من حاجات ديان هتلاقي انت ما بتنتربش قلبك الله ربط على قلبك فيه سكينة في قلبك تمأنينة لانت في امان وانت انطربت ليه خفت طيب ليه انت ما خفتش وانت ذاكر الله عز وجل حفظ الله ربنا مأمنك انت في امان فمفيش حاجة تطربك ده ممكن انت تبقى ماشي سرحان بس مش في الذكر في ذكر الله سرحان في غيبه سرحان في سوء سرحان في الدنيا سرحان في امر من امور الدنيا انا ماشي بتذكر الدنيا وبعدين يقوم واحد فاتح الباب واي حاجة تلاقيك انتربت لان ما انتش في ذكر عندما في ذكر العكس ممكن تمشي سرحان وسرحان في الذكر يحصل مهما يحصل تفتح عينك تلاقيك انك محفوظ مش بايدك تلاقيك محفوظ وفي أمان وفي السرور وفي أمان مفيش ومهما يحدث من الحوادث تلاقي قلبك مطمئن وعندك عظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى لقوة الذكر ومن فوائده أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها حيث لا تنوب جميع التطوعات عن ذكر الله تبارك وتعالى قد جاء ذلك صراحا في حديث أبي غريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون فقال الا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا وتسبقون به من بعدكم ولا احد يكون يكون افضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه وقال الاعداد 30 ينتخيل بقى الأخ اللي بيصلي ومأين بسرعة ويفقد هذا الذكر طيب هو لما بي... لا يذكر الله بعد الصلاة يبقى معقول هيذكر الله في غير ذلك الذكر المطلق وهو ممن يذكرون الله كثيرا فإذا كان مش صابر على الذكر بعد الصلاة أول ما يسلم بيفتكر إيه يفتكر حاجات ممكن يكون قبل ما يسلم بيفتكر طيب هو ما يفتكر هو بي... قبل ما يسلم بيفتكر الدنيا أول مسلم ذكر ذكر غير الله صبر على ذكر لا ضعيف والذاكر يعتقه في بدني وفي قلبه وكثرة الذكر أمان من النفاق لأن المنافقين قليل الذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال كعب من أكثر ذكر الله برئ من النفاق قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأوليك هم الخاسرون يعني أموالك هتلهيك إزاي هتشغلك يعني ذكرك هبقى المالك والأولادك سقط نجح جاب درجة ما جابش درجة العيل بيذكروا بيمتحنوا المال نقص زاد يستثمر ده أخذ الفلوس ده مكسبه أقل كل ده ذكر ولا مش ذكر, ذكر. ومنها ان للذكر من بين الأعمال لذة إذا دخل القلب لا يشبه شيء ومنها أن دوام الذكر تكثير لشهود العبد والمقيمة ومن أن الذكر أفضل من الدعاء لأن الذكر ثناء كما مثلا في ذكر تفريج الكرب فذكر الله المجرد دعاء يعني واحد له حاجة وجلس يذكر الله تقطع حاجاته بالذكر أنواع الذكر أنواع الذكر ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه الثناء عليه بها نحو سبحان الله الحمد لله و Hermd au clan النوع الثاني الخبر عن الله بأحكام أسماء وصفاته نحو الله عز وجل يسمع أصوات العباد النوع الثالث مثل الدروس أنواع الرابع دروس الشريعة وكذا النوع الثالث ذكر الأمر والنهي كان يقول أن الله عز وجل أمر وكذا كذا النوع الرابع ذكر آلاء الله وإحسانه الحمد لله ربنا وفلن كان عقيم وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله بفضله يعني رزقه ده الذكر والذكر يكون بالقلب أو باللسان وأفضل الذكر ما تواطع عليه القلب واللسان يعني ذكر اللسان معتبر لأنه جارحة وده وبتعمل جارحة وإيه وبتعمل وذكر القلب أفضل من ذكر اللسان إنه هو الأصل هو محل نظر الله تبارك وتعالى وأفضل الذكر تلاوة القرآن أفضل الذكر تلاوة القرآن وتما ذكرنا هو أفضل إذا قرنا بغيره يعني تقرأ القرآن وفي قوله تعالى والنزل من ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقد ورد من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة ما يبين فضل هذه العبادة القرآن الكريم الشيء الوحيد اللي بتحسب بالحرف من قال ألف لم لا أقوله ألف لم ميم حرف ألف حرف ولم حرف وميم حرف في عندك حاجة في العبادات كلها بتتحسب بالحرف إلا القرآن الكريم ما فيهش وهو الوحيد اللي يقال لقارئه اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترطل في الدنيا جال عبادة الوحيد وعن عمر بن الخطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكلام أقواماً ويضع به آخرين وقال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فلو حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا م حرف ولكن ألف الحرف ولا ميم حرف وميم حرف أنت تعرف دي معنى إيه كمان؟ إن حتى الأعجام لما بيقرأ القرآن بياخد إيه؟ بياخد حسنا لو باكستان إنجليزي بيقرأ بس بيقرأ القرآن وما يعرفش منه حاجة خامس بيقرأه تعبدا بياخد أجر وما بياخد بياخد أجر إنه بالحرف وقال خباب رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء إن أحب إليه من كلامه عرفت السر ليه القرآن أفضل الذكر وليه مميز لأنه كلام الله طبعا وقال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم عرفت لي احنا بنمل لأن القلب في ران في صدق فإذا طهرت تجد حلاوة القرآن ولأنه سيوافق محابها وحب القرآن على العموم وعلى القصوص فكما في فقال ابن مسعود من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نساء القرآن فان احب القرآن فهو يحب الله فانما القرآن هو الله حب على العموم يعني هو كمسلم يحب القرآن وبحب خاص أنه يحب يقرأ القرآن وتدبر القرآن ويصلي بالقرآن يعني مهتم بالقرآن ويحب السماع القرآن وتلوة القرآن وفهم القرآن وتفسير القرآن ومواعظ القرآن وقصص القرآن القرآن والعمل بالقرآن واخلاق القرآن وآداب القرآن والحكم بالقرآن والتحاكم إلى القرآن فهو يحب القرآن وهو صدق في محبة القرآن وسبحانك اللهم ربنا وحمدك شهد الله إليه لأنت أستغفرك أتورك